بسم الله الرحمن الرحيم ترى باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حفر ولا يحسب ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ضريتي إني تلت إليك وإني من المسلمين وقفنا في اللقاء السابق في شرح أو في كتاب شاذ العرف لفن الصرف إلى التقسيم الثاني للفعل ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل والصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الألف والو والي نحو كتب وجلس ثم إن حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وسيف فإن جانسهما قبلهما الحركة سمى مدا فقال يقول قيل فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ومد ولي لسكونها وفتح ما قبلها دائما بخلاف أختيها والمعتد ما كان أحد أصوله حرف علة نحو وجد وقال وسعى صلوا على الحبيب الان هنقسم الفعل اولادي الفعل دا نفسه بعد ما قسمناه الى فعل ماض ومضرع الامر هنقسم الفقسم اخر وهو الى الصحيح ومعتل الصحيح انجب ثلاثة اولاد انجب السالم وانجب المضاعف وانجب المهموز والمعتل أنجب ثلاثة أولاد أنجب المثال والأجوف والناقص عايزين نعرف أولاد ما هو المقصود بالفعل الصحيح ما خلت وصوله من أحرف العلة وطبعا المعتل بخلاف الصحيح يبقى عندنا الصحيح ما خلت أصوله من احرف الايه؟ العلل، حروف العلل كم يا اولاد؟ الثلاثه. الالف والواو والياء. يعني الالف دي الالف. اه الالف مثلا عندنا في ألف اهو ا واو ياء الف زي يخشى واو زي يدعو ياء زي يمشي ده كله معتل إذا الفعل أنجب العديم أحدهما صحيح معافى والثاني معفل يعني مريض لأن العلة في اللغة معناها المرض قالوا لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل يبقى الفعل أنجب كم ولد؟ واحد صحيح وحد ايه؟ الصحيح لما تزوج رزف كم ولد؟ سالم ومضاعف محمود السالم ده؟ السالم ما سلمت اصوله من احرف العله والهمزه والمضعف يعني نقول مثلا كلمه كاتبة ك هل الاصول الثلاثه هي الكاف والتاء والباء فيها حرف همزة طب في حرف مضعف ده مثلا كتب او علم لا عشان كده بنسميه سالم سميه يا سالم يعني سالم من الهمز والمضعف المضعف زي كلمه تعلم او كلمه بدء او شدة المهموز يعني أحد حروفي الأصلية همزة زي كلمة أمر سأل قرأ آه. يعني همزة ممكن تيجي في أول كلمة أو في وسطها أو في آخرها يبقى الصحيح ينقسم إلى كم قسم سالم ومضعف سالم يعني حروف الأصلية سلمة من همز وطلعيف المهموز يعني أحد حروفه لا أيه أحد حروفه همزة والمضعف يعني أحد حروفه مشدد مضعف يعني صح كده؟ طيب في عندنا مضاعف ثلاثي زي كنت مدة وفي مضاعف رباعي رباعي زي أولادي زي كنت حكاة علمدي طيب في عندنا امتدة في فر ومدة ده ثلاثي امتد واستمدد، ده غير فلسي. مضاعف الرباعي ما كانت فاءه ولامه من جنس وعينه ولامه من جنس يعني ده من الزلزلة أو وسوسة. شوف هذا زل زلة وس ده بيسمون مضاعف الرباي. لكن مدد وشد وعلم ده كله مضاعف فلسي. نأتي إلى المعتل. المعتل ينقسم. إلى ثلاثة حرف العلة إذا كان في أوله يسمى مثال يعني كلمة وعد وصل حرف العلة في الأول صح يا أولادي اللي وعلى وزن فعل يضاء ده سموه مثال سموه يا أولادي ده سموه مثال لأنه ماثل السالم عند إسناده للضمائر يعني هو دي أو ضرب خذ ضرب ده سالم ولا مهموزة ولا مضاعف فعلاً عند إثنائه إلى ضمائر رفع لا يحدث تغيير أقول ضربت ضربنا ضربو ضربتي فهمت ولا عند إثنائه إلى ضمائر رفع اللي هو يعتق الفاعل ناء الفاعلين ألف الاثنين ووجمع عيال المخاطبة لا يحدث أي تغيير صح ولا لا كذلك ده لما أقول وعدت هل حصل تغيير لما أقول نحن وعدنا الرجال وعدوا أنت وعدتي يعني كده سماه مثال لانه ما فلس عند اسناده الضمان لا يحدث تغيير اللي في وسطه حرف عله زي قال او باع القاف حرف صحيح واللم حرف صحيح انما ايه الحرف المعتل الالف فلا ادي وقع في الوسط وقع فيه اولادي فاشبه الجوف فيمس ولا يبقى سمي اجوف لان جوفه يعني وسطه خلا من حروف الصحة فيمس ولا الجوف يعني الوسط خلا من حروف الايه افتحها فهمتوا طيب الناقص اللي اخره حرف عله زي كلمه ساعه او دعا شوف الالف دي عندها اتسندها واو جماعه تحذف دعاو ولبنا ساعو فهمتوا ولا يبقى لها تحذف عشان كده سموها يا ولادي ناقص هل وعيتم ما اقول ادي يا ولادي ايه ايوه في عندنا بعد كده لفيف مفروق ومقرون داخل معانا برضو في المعتل اللفيف معتل فاؤه ولامه اللفيف المفروق ما أخذ بالك أمولانا اللف معناه الضم والجمع واللفيف معناه المنضم والمجتمع بعضه إلى بعض ومن ومنه قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفة جئنا بكم إيه يبقى لثيف يا مولانا أو اللث اللي هو الضم والإيه والجمع يستعدنا بصلم إليها وفاء وفاء الواو حرف عل والآلف دم لثيف مقرون ولا مفروق أيوة لأن الفاء فرقت بينهما صح ولا عشان كده بسلمين لثيف إيه؟ وإحنا قلنا معنى اللف الضم والايه يعني جمعنا في الكلمه حرفي عله فهمتوا ولا لا بس فرقنا بينهم بالإيه بالف بالفاء عشان فينا نسموه لفيف يا ولادي مفروق في لفيف مقرون معتلت عينه ولامه يعني زي كلمه طوا كلمه طوا ده اسمه مقرون نوى اسمه مقرون يعني اقتران حرفي الايه العلة صلى على رسول صلى الله عليه وسلم الشيخ بعد كده قال ايه في عندنا حاجه اسمها حروف لين مش حروف عله ايه الفرق بين حرف اللين وحرف العله الياء لما في كلمه سيف قولوا بالكم ادي السيف سيف الياء ساكنه وقبلها فتحه طب المفروض الياء يناسبها ايه كسر ما قبلها لو جه ما قبلها مكسور تبقى حرف عله زي قيله صح يا اولاد الآلف قبلها فتحة تبقى حرف علة زي قال الواو قبلها ضمة حرف علة زي يقول فهمتوا لا لكن الواو ده كلمة مثلا ايه الواو زي ايه شفنا ايوا ده كلمه خوف ايوه خوف اي خوف كلمه خوف ادي اسمها حرف لين لانها سكنه وقبلها فتحة يبقى الياء والواو اذا سكنت وفتح ما قبلها تسمى حرف سمحت صح أولاد ولا؟ اسماء حرفية لي. إحنا الحمد لله كده بفضل الله انتهينا من تقسيم تقسيم الله الفعل إلى إيه؟ أمم؟ صح أولاد ولا؟ إلا أسماء تشبه الأفعال. يعني زي ما الأسماء زي ما الأفعال فيها معتل وصحيح صح أولاد ولا؟ برضه عندنا يقول هذه التقاسيم التي جرت في الفعل تجري ايضا في الاسم نحو شمس وجه يوم قول سيف دل ربي وحي جو حي امر بئر نبأ ود، وجد بلبلة صالفوا الحبيب مش احنا عندنا الفعل فيه صحيح المثال كلمة شمس صحيحه ولا معتله صحيح. صح ولا لا طيب كلمه وجه معتله بالوا؟ اشبه بنساء صح ولا لا طيب كلمه قول لا اشبه ايه قال قال ذا فعل اجوف لكن قول اسم اجوف صح ولا لا كلمه خد بالكم دلو ها ذا معتله بالاخر زي, زي ساعة ودعه صح ولا لا طيب كلمه الظبي أخرها يا مش كده يصل الكلام ناقص كلمة وحي برضو سبه وكلمه جو اخرها هواوي يعني وكلمة حي يا طيب كلمه أمر غير أمرة أمرة فعل الماضي لكن أمر ده مصدر يبقى ده مصدر محموز ولا لا طيب وبعدين كلمة بئر ده محموز الوسط زي كلمة سألة طيب نبا نبا ايوه معموزه في الاخر زي ايه قرء مش كده كلمه ايه جده طبعا صحيح طبعا جاي اه وكلمه بلبل بلبل زي وسوس مضاعف زي ووسوس يعني مقول بلبل مثلا ما زي وسواس او ايه او زغزغه ها نعم فاحنا الحمد لله كده انتهينا بفضل الله من ايه من تقسيم الاسم تقسيم الفعل الى صحيح والى معتل وبعد قسمنا لس إلى صحيح ومعتل نكتفي بهذا القدر ونسال الله ان يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز الجنه ونجاة من النار